قطف الزهر قالت من ورائي برع من سوف يثور قطعوا البرع قالت غيره ينبض في رحم الجذور قلعوا الجذر من التربة قالت إنني من أجل هذا اليوم خبأت البذور كامن تأري بأعماق الثرى وغدا سوف يرى كل الورى كيف تأتي صرخة الميلاد من صمت القبور تبرد الشمس ولا تبرد ثارات الزهور لن يرفض أن يبكي أتراه جمادا يرفض أن يتراجع عن درب جهاز إن يرفض أن يبكي أتراه جمادا يرفض أن يتراجع عن درب جهاز قفل يرفض أن يبكي أترى وجه مادي يرفض أن يتراجع عند ربي جهاد لن يرفض أن يبكي أترى وجه مادي يرفض أن يتراجع عند ربي جهاد يرفض, يرفض كل الأهدى ذلا ذلا والقائل من باب كل الآهات يرفظ ذلا من باب يرفض كل الآهات يرفض ذلا من بات يرفض يرفض كل الأهات يرفض ذلا من بات فلسطين ما نسي درس ما فرط يوما في الدار وقدس طفل قرأ فلسطين ما نسي درس ما فرط يوما في الدار وقدس طفل قرأ فلسطين ما نسي درس ما فرط يوما بالدار وقدسه كلن قرا في ما نسي درسه ما فرط يوما بالدار وقدسه طلعة عاد بالحجار إليكم عاد بالحجار وبالمقلاط يا ليكم عاد بالحجارة وبالمقلاة يا ليكم عاد بالحجارة وبالمقلاة يرفض دنيا الأوهام يرفض دنيا الأوهام فادربو فادربو جهاد فادربو فادربو جهاد فادربو فادربو جهاد Ay,